هذا يقول نلاحظ هذه الأيام إقبال الناس على طلبة العلم الصغار أكثر من إقبالهم على العلماء والمشارك الكبار فهل هذا يدخل في قول ابن مسعود لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم فإذا جاء العلم من قبل أصاغرهم هلكوا وما نصحتكم لهؤلاء هذه من أسئلة الشبكة ميراث الأنبياء موقع ميراث الأنبياء نقول اولا في هذه المسألة ينبغي لطلبة العلم أن يحرصوا عن العلو والأخذ وهو الأخذ عن العلماء الكبار والمشايخ الكبار كبار مشايخ أهل السنة إذا أدركوهم الواجب عليهم ذلك لأن هذا سنة عن من سلف طلب العلو والعلو أقسام ومنه العلو النسبي والعلو النسبي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 ليس على اطلاقه في السن أبدا بل طائث كثيرة من استلف ذهبوا إلى أن المراد به أهل البدع فإذا جاء من أهل البدع وقع الهلاك ولا مانع أن يدخل فيه مصطغير في السن الذي لم يتأهل ولم يستعد لهذا الباب فحينئذ قد يلحق من تحلق عليه الهلكة ونوصي أبناءنا وإخواننا أن لا يكون هذا التفسير مانعا لهم من نشر الحق الذي يعلموه وتأكدوا منه وضبطوه مع أشياخهم فإنهم يعلمونه وما لم يعلموه أو يأخذوه عن أشياخهم فلا يتعدوا إليه وليحيلوا بطلبتهم على أشياخهم هذا الذي يظهرني في هذا والعلم عند الله تبارك وتعالى